الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا نضلله ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعى الله ورسوله فقد فاز فوز حظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي،, الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة دعا وكل بضعة في ضلالة وكل ضلالة في النار مازلنا في حديث جائر ابن عبد الله رضي الله عنهما وذكرنا في المحاضرة الماضية في مسائل المهمة في شروط البيع وذكرنا نستعيد الزاكرة ذكرنا بأن الشروط هل الأصل فيها الإباحة أم الأصل فيها المنع؟ ذكرنا الخلاف على قولين بأن ابن حزن يقول الأصل في الشروط ها فوق الأصل في الشروط المنع فلا يصح النص بالشرط إلا إذا كان عليه إيه إلا إذا كان عليه نص من الشرع والجمهور على أن الأصل في الشروط الإباحة ما لم يخالف نص شرعي وصل الكلام فضربنا مثال على ذلك لو كنا مثلا بأن هناك شرط جزائي بيني وبينك إنك تخلص الشغلانة دي في خلال سنة فلو لم تنتهي منها في خلال سنة عليك شرط جزائي مبلغ وقدره مئة ألف منين وليكن الشرط ده عندنا حزن ما يصح لأنه ليس عليه دليل. وعند الجمهور بأنه… بأنه صحيحة والصحيح مذهل الجمهور على قول النبي عليه الصلاة والسلام بان المسلمون عند, عند شروطهم ما لم يكن شرطاً يحل حراماً او يحرم هلالاً يبقى الحديث ده المسلمون عند شروطهم ما لم يكن شرطاً يحل حراماً او يحرم حلالاً يبقى لا يصح كلمة العقد شريعة شريعة المتعقدين الكلام غلط لأن العقد شريعة الله ما الفارق بين العقد شريعة الله أو العقد شريعة المتعقدين كلمة العقد شريعة المتعقدين معني ذلك ان كلا المتعقدين لهما أن يضع أي, أي شرط حتى لو كان الشرط ده مخالف لكتاب الله والسنة النبي عليه الصلاة واضحة وهذا دين العلمانية وأما العقد شريعة الله فما يصح أن تضع فيه شيء ها يخالف الشريعة يخالف الشرع فالأصل في الشروط الإباحة إلا أن يكون هناك شرط إيه يخالف الشرع فلا يصح كويس اتنين سريعا ذكرنا بأن الشروط الشروط الفاسدة ها كسمية صحي كده كلام الشروط مفسدة للعقد وشروط فاسدة غير مفسدة للعقد ذكرنا بأن الشروط قد تكون فاسدة ومفسدة باطلة ومبطلة للعقد كمثل وضع شرط رباود لو تأخرت عن الدفع في اليوم الفلاني هزود عليه كذا وكذا يبقى ده شرط وضع في العقد الشرط ده في ذاته فاسد صحيح كده وباطل وهو مفسد للعقد ذكرنا حتى ولو كان يستطيع المتعاقد بأنه يدفع في الوقت يعني لو قال أنا عارف نفسي أن أنا هدفع في الوقت ومش هتأخذ حكم العقد برضو باطل لأن الرضا بالشرط الباطل ده ده شرط باطل في ذاته يفسد العقد وجوده إفساد للايه إفساد للعقد يبقى ده شرط فاسد ومفسد للعقد هتجوزك بشرط أبوكي ما يعرفش ده شرط فاسد وشرط باطل لا نكاح إلا بولي طيب هو شرط فاسد وباطل هل يبطل العقد؟ الجواب آه يبطل العقد فلابد من إيه؟ لابد من وجود من وجود ولي كويس جدا يبقى فيه شرط فاسد باطل ومبطل إليه؟ ومبطل العقد وما بني على باطل يبقى المعاملة دي كلها ايه فكون باطلة في شروط فاسدة لكن لا تفسد لا تفسد العقد ما معنى فاسدة ولماذا لا تفسد العقد فاسدة لأنها فاسدة الشرع الذي افسدها الشرع الذي ايه افسدها فهي ملغى بمعنى زي ما ضربنا مثال قبل كده لو واحد قال لك مثلاً أنا هبيع لك البيت ده بس بشرط أنك ما تبيعوش لحد ثاني مفهوم؟ ما تبيعوش لإيه؟ لحد ثاني عشان البيت ده غالي عنده طب ما أنت نفسك بيعته؟ مفهوم؟ الشاهد يعني ما تبيعوش لحد ثاني ده شرط إيه؟ ده شرط فاسد يعني حتى لو قلت لك طيب مشيت معاك يعني ده شرط نفسه إيه؟ فاسد هل لي أن أبيع البيت بعد كده ولا لا؟ آه فهو شرط فاسد لأن الشرع اصلا إيه؟ أفسده لأن معنى أننا أمتلكه فليه أننا إيه؟ أبيعه أهبه أي شيء خلاص كده؟ يبقى هنا الشروط إما فاسدة إما, إما مفسدة وإما فاسدة وإما غير إيه؟ وغير مفسدة وصل الكلام كده؟ طيب هنا جابر لما اشترط على النبي عليه الصلاة قال ولكن اشترط أن يوصلني إلى الإيه؟ إلى المدينة ده شرط إيه؟ شرط في البيع ده شرط فيه؟ شرط في البيع يبقى عندنا شروط في شروط في البيع قد تكون صحيحة وقد تكون, وقد تكون فاسدة هنا عندي شرط في البيع إن بيع السلام اشترى الجمل من جابر ولا لا؟ اشترى وإحنا ذكرنا بإنه الحد الأدنى للبيع والشراء إيه هو؟ اتفاق الكلام خلاص كده اتفاق الكلام التليفون ده عجبني واحنا ماشينا انا وانت وراجبين العربية لك بس انا معيش ثمنه دلوقتي تبعوهولي بكم؟ بخمسة لا باربعة خلاص استقرنا على سعر خلاص هتبعوهولي خلاص بريك لي فيه خلاص بريكتي لك فيه زي ما بيقوله جدا ده اسمه ايه؟ اسمه بيع البتا ما نوصل بس البيت وهديك فلوس ونحن نعدي في العربية صاحب اللي جنبي بيقول لي تب تبعهولي بأربعة ومتين هو هيخده منك, بأربعة, أنا أخده منك أنا بأربعة ومتين ينفع ان انا بيعهوله ما يصح لان تم تم البيع النبي عليه الصلاة لما راح اشترى الجمل من الاعرابي صحيح فالنبي عليه الصلاة قال له إيه؟ اذهب فآتي لك بالمال الاعرابي عمل ايه راح بيعول واحد تاني النبي عليه الصلاة قال له ألم تبعني ألم تبعني الجمل فسماه النبي عليه الصلاة بيع جابر هنا قال له أشترط أن يوصلني إلى, الإيه؟ إلى المدينة النبي عليه الصلاة أقر يبقى ده دا شرط داخل يبقى ده دا شرط داخل البيع داخل البيع زي ما أنا بقول لك كده أنت اشتريت مني البيت واشتريته منه وخدت منك فلوس وكل حاج بس بقول لك ممكن بس أشترط أن أنا هسيبه لك وهفضه لك بعد شهرين الشرط ينفع الجواب اه الشرط صحيح خلاص ده شرط داخل البيع كويس جدا ده مراجعة مسئلة الاين الشروط يبقى انا كده في شروط صحيحة تجوز طيب ما معنى ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سلف وبيع قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع فما معنى لا يحل شرطان في بيع شرطين في بيع ممكن يكون في شرطين في البيع او اكثر من شرطين والشروط دي اصلا لا تخالف لا تخالف الشرع وصل الكلام كده انا قلتلك البيت ده خلاص احنا اشتري اشتريناه وبيعته وكل حاجة بس سيبهولي لمدة شهرين ماشي ادي شرط واشترطت شرط تاني ان انا مثلا بقية الفلوس هديه لك بعد سنة ماشي ادي شرط يبقى احنا كده دخلنا ممكن نخش في شرطين وفي ثلاثة وفي اربعة وفي عشرة واصل الكلام كده فما معنى ولا شرطان في بيع الجواب ها. اذا كان كلا الشرطين او شرطا واحدا مخالف مخالف للشرط هذا الجمع بين, الإيه؟ بين النصوص لأن هنا النبي عليه وسلم أقر شرط شرط جابر خلاص يبقى في شروط في البيع لكن ولا شرطان في بيع ألا وهو إذا كان الشرط مخالف إذا كان الشرط مخالف للشرح يبقى إذا كان الشروط مخالفة للشرح حتى ولو كان شرطا واحدا هنا ما يصح, يصح الإشتراط في البيع وصل الكلام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال له أتبيع الجمل فاشتراه مني بأوقية خد بالك اشتراه مني بأوقية مع أن النبي عليه الصلاة لم يعطيه الأوقية دي اللي هو التمن إلا في إلا في المدينة ده يبين لك بأن مجرد الاتفاق ده دليل تاني خلاص إن مجرد الاتفاق بالكلام واستقرينا على سعر يبقى ما يصحي ما يصح المراجعة في. ما تقولش من شرط البيع إعطاء المال استلام المال غلط لأن هناك اتفاق بالإيه اتفاق بالكلام ده الحد الأدمى لليه ده الحد الأدمى لذلك مثلا عند الاستقرار استقرار السعر تم البيع ما يصح هنا أن يأتي إنسان ويساوم على البيع الأخ فأقول له طيب انا أخد منك بأربعة ومتين وهو قال لك على أربعة يبقى هنا ما يجوز أبدا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يسم المسلم على سوم لا يسم المسلم على سوم أخي المساومة لا يسم المسلم على سوم على سوم أخي طيب هنا اشكال. واحد مثلا وليكن من دم بيعاد. خلاص بيروح كالعادة يعني اي واحد من دم بيروح يعرض صحي كده كلام والمحل ده او الصيدلية دي او اي مصنع او اي شركة عموما برضو بيجي لها عروض صحي كلام ده كلام عام في اي مكان عموما في اي سلع عموما بيجي لها بدل من دم وكل واحد بيعرض اللي عنده فطيب هو فلان قال إيه؟ جاي لك مثلا واحد والله أنا عندي السلعة دي عاملة ألف جنيه عاملة ألف جنيه طيب خليها على تسعمية لا والله ما ينفعش طيب خليها على تسعمية وستين هشوف وأقول لك هقول لهم في الشركة وأقول لك خلاص هيدا كلام جاي واحد تاني قال له نفس السلعة نفس السلعة عاملة كام؟ عاملة والله تسعمائة وتمانين قال له والله إذا نبص نقول لسه كنت أهيل له على تسعمائة وستين وهو راح لسه هيئه؟ هيسألهم في الشركة فلو أخذها منك على تسعمائة وستين أنا معك فالتاني قال له إيه؟ طب هو رد عليك ما والله لسه هيروح التاني قال له خلاص مواف أنت عارف أن فلان ده راح هل هنا يدخل تحت حديث لا يسم المسلم على سوم أخيه الجواب المساومة كسمين مساومة كسمين مساومة بعد استقرار ومساومة ما زالت في تكرار واضح كلام كده أنا وأنت بنكرر كلامها ينفع ما ينفعش يبقى لسة مستمرين في الايه في السلع وفي السعر يبقى انا كده عندي اما مساوامت تكرار او استمرار وعندي مساوامت استقرار يعني ايه انا لسة انا ومحمد بقول له تبيع للطائم ده ب1000 جنين يقول له لا والله ده في الشركة اي لين لازم تبيعه ب11 بيقوا ب1200 لا بيقولوا ب1000 لا ب1000 لا ب1000 لا ب1200 طيب خلاص هروح والله هاقول لهم وهكلمك في التليفون ده اسمه ايه مساوان التكرار او استمرار لسه لم يستقر البيع صح كده كلام هل ينفع ان انا عارف ان انت عرضت عليه او اقولك انا واقف كمان لما تخلص خلاص كده انا واقف لما تخلص وبنفس السلعة كمان هو قالك بكام؟ قال لي يا الله بألف وماتين ولا أنا بقوله بألف؟ طب خلاص أنا أقولك حاجة نقسم البلد نصين ألف ومية لا يا عم ألف يا عم ألف ومي. يا عم يهديك يرديك ألف ومي. خلاص أخدها منك بألف ومية أنت عندك قدية عندك كذا كذا كذا كذا خلاص ننزلهم لي هل ده بيع على بيع أخي؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قالا لا يبيع أحدكم على بيع أخي ولا يسم أحدكم على سوم أخي اللي اتنين في حديث واحدهم يبقى أنا كده عندي مساومة تسمى مساومة الاستقرار اللي هي البيع يبقى طالما استقر البيع واستقر السوم ما ينفعش أنك تبيع على بيع أخي وصل الكلام بكام دلوقتي خلاص انا استقرنا على 1100 خلاص يا عم هات يا عم اللي عندك وتعالي على 1100 خلاص العربية على اول الشرع هي هروح ايه هروح اجيبها واجه روحت انت داخل قال لك على كام على 1100 سبها لو انا ادى على 1050 هنا لا يجوز حرام لا يبع احدكم على بيع اين لا يبع احدكم على بيع لا يجوز لا يجوز واصل الكلام طيب ليه لا يجوز لأنه تم لإيه لأنه تم هنا البيع تم لإيه تم البيع الحكمة بقى يعني خلاص احنا تكلمنا في الحكم خلاص الحكمة الحكمة هنا عدم وقوع البغضاء في الشحناء بين بين الناس بين الناس وصل الكلام ده لو مر ألف سنة عمره ما ينسى خصوصا إذا كان في الأموال إذا كان في الأموال وعمره ما ينسى لك ولو حاولت إنك ممكن تعمل ودي بينك وبينه مهما كان مش ينسى لك إلا إذا كان يعني القلوب بيادي الله عز وجل لكن أمور الأموال بتختلف يبقى عندي مساومة استقرار ومساومة استمرار متى يكون البيع حرام عند مساومة الاستقرار متى يكون البيع جائز عند مساومة, عند مساومة الاستقرار وضحت المسألة كذا مفهومة كويس فقال فاشتراه مني بأقية ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي أي النبي عليه وسلم وصل المدينة إيه وصل المدينة قبل جابر رضي الله عنه قال وقدمت بالغداد كلمة الغداد يعني في الفجر في الفجر أو في الوقت الذي يكون بعد الفجر اسم وقت الإيه؟ وقت الغداد قال فجئنا إلى المسجد فجئنا إلى المسجد من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا جاء من سفر كان يبدأ بالمسجد أولا فيصل فيه ركعتين هذه السنة النبي عليه الصلاة والسلام العملية النبي عليه الصلاة والسلام كان له في الرجوع من السفر عدة أمور أولا كان يلج المسجد لماذا؟ وكان يأمر أصحابه بألا يلجوا بيوتهم حتى يستقر في المسجد أولا اثنين فيصلوا ركعتين طيب ما هي العلة من أنهم إذا عادوا من سفر يبدأون بالمسجد أولاً النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى تستحد الشعثة ويقوم الرجل بمرأته يعني أول ما كانوا بيجوا بيروحوا على المسجد فعلى طول أزواجهم إيه يعرفه خلاص كده بيعرفه ان ايه ان الازواج ايه رجعوا زوجها رجع. رجع من الصفر مفهوم فهنا هي تتهيئ المراه تتهيأ المرأة لزوجها اذا النبي عليه الصلاه يعلم الرجل الا يلج على بيته فجاه قال لا يريدن الرجل على مراته على امراته فجاه ما يدخلش عليها كده ايه دخله تفاهم أنت كده؟ آه كابسة آه كابسة كده رح عليهم كده مفهوم لا الأصل إيه؟ ممكن وهو جاي من السفر كده جاي من الطيارة مثلا او نزل من الطيارة أيوة نزلت من الطيارة هو مش عارف إيه خلاص أنا ركبت العربية قدامي نص ساعة قدامي ان شاء الله مش عارف ساعة مفهوم؟ تجهز المرأة إيه؟ نفسها لعل حتى حتى لا ترى منها ما تكره أو تشم منها ما تكره وصل الكلام حتى لا ترى منها ما تكره لذلك مثلا كانت ابنة ابن سيرين كانت توصي النساء ابنة محمد ابن سيرين كانت توصي النساء أيما امرأة تزوجت تقول لها تقول لها كلمة هندول بس, بس أي امرأة كانت تزوجت كانت تقول لها كلمة هندول قالت إياك أن يرى منك زوجك ما يكره أو يشم منك ما يكرر بس هما الاثنين دون ما يخشش لإيك لبس لبس مخبرين مفهوم كده أو يخش لإيك قاعدة بليحية وبشنب مفهوم كده آه يعني ما يخش على واحد صاحبي لا يبقى هنا فيها ايه شوف التعليم بقى يعني شوف الأمر النبي عليه الصلاة مالعل في أنه أمر أصحابه أن يبدأوا بالمسجد أولا حتى إذا علم أزواجهم بذلك تهيأوا, إيه؟ تهيأوا لهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن تهيئة المرأة للزوجة لها بها أجر بل يعادل الجهاد تخيل؟ بل يعادل, بل يعادل أمر الجهاد قال إن حسنة كما عند أحمد وبدور الترمذي إن حسنة تبعل أو تزين المرأة من كن لزوجها يعادل الجهاد يعني حسن المعاملة حسن الكلام حسن المنظر حسن الهيئة لذلك النبي عليه الصلاة كانت العلة من ذلك أنه كان يبدأ بالرجال إذا عادوا من سفر قال ألا يردوا على أزواجهم فجأة وإنما يبدأوا بالمسجد إيه العلة يبدأوا بالمسجد؟ كي يعرف, كي يعرف أزواجهم فيتهيأوا إيه؟ يتهيأوا لهم وصل الكلام المسألة هنا بقى هل لازم ان ياتي من السفر الى المسجد في ايامنا هنا مثلا في ايامنا هنا الجواب ما كده كده هيجي الا المسجد مقفول يعني ده اول حاجه يعني هو كده هيلاقيه في وشه كده قافلين بصحى اه جاي الساعه 2 بالليل اقول لك افتحوا لي الكلام كده ده اول شيء لكن العله العله هنا ايه معرفه معرفه الزوج يبقى ما جاز لعذر بطل بزواله لأن ممكن العله دي تزول بان انا ايه بان انا لكن سنه المجيء من السفر ركعتين سواء كان في المسجد ده سواء كان في البيت وصل الكلام كده سواء في المسجد سواء كان ايه سواء كان في البيت يبقى العله هنا من المئتيان إلى المسجد ليست السنة مقصودة لذاتها مفهوم؟ وإنما المقصود لغيره يبقى ليس المسجد المقصود لذاته وإنما المقصود لغيره حتى تعلم تعلم الزوجة بذاته مفهوم؟ الأمر الثاني ألا وهو صلاة صلاة ركعتين, ركعتين هو الشيخ الألباني عموما صحح وأحيانا يحسن الاسناد حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة عبد ركعتين تقيه المخرج وصلاة عبد ركعتين تقيه المدخل ده كلام عام تقيه المخرج يعني هو خارج الصبح مثلا للشغل التعامل فبيصلي ركعتين بيخلاف الضحى بخلاف اي حاجه تقيه المخرج يعني تقيه اي امر يكره وصلاه العبد تقيه الايه المدخل اول ما يدخل البيت يصلي ايه يصلي ركعتين تقيه امر المدخل يعني اي شيء يكره مثلا في, في البيت يبقى فهمنا هنا ان النبي عليه الصلاه والسلام لما لما جابر بيقول فجئنا إلى المسجد ليست السنة المقصد فيها المسجد وإنما المسجد كان لإيه كان لعلة كان لعلة والحكم يثبت بثبوت العلة وينتفي بإيه بانتفائها يبقى العلة أمر الزوجة خلاص ممكن ده يكون بالتليفون يكون بأي شيء آخر بأي شيء من التواصل يعني قال فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد جابر واضح أنه داخل المسجد فالنبي عليه الصلاة كان ايه؟ كان خارج لأن في الغدات يبقى كان في الفجر يبقى الكلام ده بعد الايه؟ بعد الفجر قال فوجدته على باب المسجد قال النبي عليه الصلاة لجابر قال الآن قدمت انت ليس جاهد الوقتين؟ فقال له نعم يا رسول الله الآن قدمت قال قلت نعم قال فدع جملك فادخل فصل ركعتين فدع جملك خد بالك من الكلام بيقول له فدع جملك مع أن النبي عليه الصلاة قال له ايه اشترى منه اصلا فما معنى أنه اشتراه منه ويكون ملكا للنبي عليه الصلاة ويقول له فدع جملك دي تهيئة لما سيأتي وصل لأنه أصلا هيصيب له الجمل والفلوس قال فدع جملك وادخل فصل ركعتين, ادخل فصل ركعتين قال فدخلت فصليت فأمر بلالا أن يزن لي أوقيا فوزن لي بلال فارجح في الميزان هنا مساله هل الوزن يقتضي المساواه في البيع او الوزن ام الوزن يقتضي الارجاح ما هو بالك الاصل الاصلي ان انا هاوزن كيلو يبقى الكيلو والمشعارف في الطماطم دي الاثنين كده صحيح كده ما هو ده ده حقك ده حقك ان الكيلو والطماطم كده لو هنتكلم ان ده خلاص دع لكن انظر للشرع ايه بيّن بان الاصل الارجاح يقول لك لسه فيه الطماطمية يروح مزود له طماطمية خلاص كده يبقى الطماطمية دي بقى حقك من قبل الشرع ولا لا آه. مع أنه ممكن تقول إيه؟ الأصل يقول لك الأصل أن, إن طراما الميزان يبقى كده الأمساوي. لكن الشرع كان إيه؟ يزن وإيه بيّن بأنه يزن ويرجح في الميزان وصل الكلام كده قال فوزن لي بلال فأرجح في الميزان يعني رجح الكفة قال فانطلقت حتى وليت انطلقت ومشيت اخذت الحاجة بتعتي وساب الجمل ورجع لي, ورجع لي بيته حتى وليت فقال ادعو لي جابع النبي عليه الصلاة والسلام قال لي بلال لي جابع خلاص قال كلت بلال عند الإمام مسلم وأحمد قال يا جابر إن رسول الله يريد بس خلاص أنا كده بقى إيه الجمل هيرجع لي تهني مفهوم قال كلتو الآن يرد علي الجمل دلوقتي هيردو علي الجمل بص بيقول إيه ولم يكن شيء أبغض إلي منه أكتر واحد بكره في حياة الجمل بقى طب خد بالك أنا هنا النبي عليه الصلاة والسلام اشترى الجمل مع أن الجمل به به عيب الجمل ده كان به عيب كان بطيء جدا ومتعف جدا خلاص يعني ده هو ممكن ياخدك من هنا لغاية الكوم الأحمر تحمد ربانه الحمد لله رب العالم انه وصلوا للكوم الأحمر مفهوم؟ وتنزل تأكله وتشربه ومشعارف ايه عشان يوديك حتة تانية ده هو كده يبقى كان به عيب جابر هنا بيقولي الآن يرد علي الجمل ليه لأن العيب النبي عليه الصلاة هو ظن بأن العيب النبي عليه الصلاة ما رضيه به يبقى هنا ييجي مسألة خيار الشرط بالعيب خيار شرط العيب يعني وديها الجنة في مسألة حديث ابن عمر حديث اللي بعدها على طوله إن أنا عارف إن البيعة دي أو السلعة دي فيها عيب العربية دي فيها عيب المكانة دي فيها عيب الشيء ده في عيب أو أنت أخبرتني إن بيه إن بيه عيب فأنا بقول لك والله العيب ده يعني مش مؤثر بس بقول لك حاجة فيه في بيننا شرط الـ الـ أنا همشي بالمكانة دي أو بالعربية دي أو مش عارف الشيء ده هيخليه معايا أسبوعين العيب ده جاب حاجات تانية معلش هرجعها لك وصل الكلام والله العيب ده فضل زي ما هو يمشي بأي حاجة الكلام ده يعني ممكن أي واحد يعمل له أنت ممكن تتعالجه يعني مش غير مؤثر وصل الكلام لكن في عيب مؤثر يولد عيب ويولد عيب ويولد عيب ويولد عيب لغاية ما السلعة نفسها ممكن تبوز والله يخليه معايا اسبوع فيقول له خلاص ماشي ده اسمه ايه خيار العيب اللي هو خيار الشرط بالعيب يقول له خلاص ماشي بعد الاسبوع لو حبيت ارجعلك السلعة لا ما ينصح لان احنا شرطينا كان على الايه كان على الايام دي يبقى المسلمون عند. المسلمون عند شروطه المسلمين عند شروطه ده اللي اسمه خيار الشرط بالإيه خيار الشرط بالعيب أو المسألة الثانية احنا خلاص أنا بينتلك العيب أو انت نفسك عارف ان فيها عيب أنا ما بينتلكش ما قلتلكش بس انت عارف ان فيها عيب خلاص ماشي أنا هاخد الليه هاخد السلع عدو وهاشتريها منك لكن بعد ذلك العبدة وضح انه ايه تفاقم ويولد عدة عيوب اكتر خلاص كده كده هل لي ان ارد هذه السلعة هل لي ان ارد هذه السلعة الحديث هنا جابر بيقول الآن يرد علي الجمل مع انه لم يكن هناك شرط بين جابر والنبي عليه الصلاة والسلام في الإيه؟ في مسألة البيع وصل الكلام كده في مسألة في مسألة البيع فهل لو أنا اشتريت السلعة وبها عيب أنا أعرفه وما اشترطنا على عدة أيام والعيبة داتة فاقم وكثر في المكان نفسها هل لي أن أرد وتقبل أنت الجواب الجواب لا ليه طيب هو لم, هو لم يشترك لكن الأصل أنني أريد أن أشتري سلعة كي أنتفع بها صحيح؟ لا أشتري سلعة كي أنفق عليها أموالي كل صحيح كده؟ الأصل أنا بشتري سلعة كي أنتفع بها مش هشتري سلعة وفيها العيب الذي أنا ممكن لا أعرف أن العيب ده ممكن يتفاقم يولد عيوب أكثر يبقى هنا الأصل أنك بترد هذه ترد لك هذه السنعة لأن هذا العيب تفاقم وكسر بحيث أنه صار أفسد على الإيه؟ أفسد السنعة نفسه بخلاف العيب الذي لا يكسر ولا يولد عيوب فرق بين الجزء والكل لا كلمة التنين ما يعرفوش ازاي البايع نفسه البايع دي ما, ما كانتي انا وعربيتي انا ازاي ما عرفش ان فيها عيب لكن ما اخبرني ما اخبرني وما اشترطنا ما اخبرني وما اشترطنا ثم هذا العيب ولد عيوب بعد ذلك عاد الكسرة الجزئيات من العيب ده عادت على الماكانة نفسها كل المكنه بالخراب يبقى الاصل هنا ان ايه الاصل ان المال ان ارد السلعه واخذ المال ده الاصل لان الاصل من البيع والشراء المنفعه منفعتك بالمال ومنفعتك بالسلعه فما تمت المنفعه لي يبقى الحكمه من البيع اصلا اللي هي تبادل المنفعه ما تمت وصل الكلام لكن الحديث هنا الحديث هنا استثنائي لأن النبي عليه الصلاه والسلام اصلا اصلا ما أراد شراء الجمل أصلاً لم يرد شراء الجمل وإنما أراد أن يعين جابراً بمال لكن جبهله بطريقة جاملة واصل الكلام لم يرد أصلاً شراء الجمل وإنما أراد أعاند أعاند جابراً لذلك في صيح الإمام مسلم عند الإمام أحمد قال أتظن أنني أبخسك جملك افتكرت أنه أنا أخذ الجمل قال خذ جملك ولك المال ها. الإيه؟ في وقت كويس محب أنا نحن في وقت محبها قوي نحن في وقت تفضل كويس جدا ضاعة الأمانة يبقى الأصل إيه بقى خب بالك الوسائل لها أحكام المقاصد الأصل أن أذهب إلى أشتري شيء في النجارة أخذ نجار شيء في الميكانيكا أخذ ميكانيكا شيء لا أعرف ما هي أخذ كذا أنا أقول لك الحديث الذي بعده عبد الله بن عمر غش في بيع عبد الله بن عمر تغش في بيع الحديث الذي جاء هذا حزيفة تغش في بيع هذا في زمن الصحابة لا هذه أمور استثنائية لا نريد أن نتكلم عن الاستثنائية نتكلم عن القاعدة العامة الأصل هذا من باب حفظ المال من باب حتى لو هديله فلوس عشان مثلا يشوف العربية يشوف المكان يشوف هذا من باب حفظ المال هذا واجب وما لم يتم الواجب اللي هو حفظ المال إلا بالشخص ده مفهوم فإعطاؤه المال عشان يحفظ لمالي واجب وصل الكلام كده قال أي النبي عليه الصلاة له خذ جملك ولك أين ولك ثمن النبي عليه الصلاه من الاصل ما اراد ما اراد شراء وانما كانت حيله كي يوصل ليه الايه يوصل إليه المال واضح الكلام قال هنا باب شراء الابل الهيم هو الايمان الزبيدي اختصر التبويب هو البخاري باب شراء الإبل الهيم أو الإبل الأجرب وصل الكلام كده لكن اختصر الإيمان الزبيدي التبويب شراء الإبل الهيم الإبل الهيم لها معنى لكن المعنى ده خفي ولها معنى ظاهر كلمة الهيم مرض يصيب الجمل بحيث أن هذا الجمل يظل يشرب ويعتش يشرب ويعتش في الأصل إن الإنسان بيشرب أو أي حيوان عموما يعني في الفطرة بيشرب فيرتوي ده بيشرب ويعتش. يشرب, ويعتش يشرب ويعتش مفهوم؟ ويظل هكذا نظره إلى الشمس حيث ما ولد وياكل ويشرب ويجوع ويعتش فلا طعام يشبعه ولا ماء يسقيه حتى يموت لذلك ربك قال عن حال أهل النار فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين فشاربون شرب, شرب الهيم نسأل الله السلامة رعا فيها لكن هذا في جهنم نسأل الله السلامة فهذا معنى لذلك العرب دلوقتي لما بيكون في جمل بيصاب بمرض الهين ده العرب المختصين بالمسألة دي بيعملوا حاجة خاصة العرب اللي في قحاف المكة أو المدينة اللي هو يعني العرب الأصلي بيعمل حاجة بيجيب تعبان عشان يعالج المرض الهيم ده بيجيب تعبان تعبان سام خلاص كده ويضعه في فم الجمل انت عايز تعالجه ولا تموته يضعه في فم يضعه في فم الجمل فحينما تأتي معدت الجمل بالضغط على الثعبان الثعبان بيبخ سمهم الصم الذي يخرج من الصعبان جعله الله شفاء من مرض الهيم يمكس الجمل مثلا إيه؟ مدة قليلة متعبا نائما ثم بعد ذلك يقوم والحمد لله رب العالمين شوف وصل الكلام كذا الصعبان فيه خير من هذه الجمل فده مرض. ده علاجه او الهيم يعنى به مرض معدي واضح من جهة جرب واصل لكلام يبقى الهيم يعنى بها كلا الايه؟ المعنين لكن المعنى الأول هو الأيه؟ هو الأظهر يبقى خد بالك بقى يبقى الإبل الهيم يبقى هذا عيب في البيع ولا لا؟ هذا مقصد, مقصد البخاري في البيوع يبقى الهيم ده عيب, عيب في البيع خلاص؟ قال عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم أنه اشترى إبلا هيما من رجل وله فيها شريك عبد الله بن عمر ذهب ليشتري إبل بيشتريها من واحد الواحد ده لشريك هم اتنين شركة عندهم إبل بيبيعها في السوق عبد الله بن عمر راحي مين ليشتري خلاص فكان موجود واحد بس من الشرك ما يعرفش ابن عمر التاني يعرف عبد الله بن عمر بس لم يكن حاضرة ما كانش موجود وقتها فابن عمر راح عشان يشتري خلاص التاني بعلو القبل وهي ايه وهي هيم بها الايه بها العيب وهو ما كان يعرف ما كان يعرف عبد الله بن عمر خلاص كده يبقى هنا حجز غش في البيع ولا لا حرث غش في البيع لذلك, لذلك كلمة التابع انما كلمة تطلق على من التابع الكبير على من رأى الصحابي ومضى على من وصل الكلام لزال خير الكرون قرني ثم الذي يليه ثم الذي يليه وحدث شك في الروايه في القرن الرابع ليس هذا كلام على عمومه ليس على عمومه مفهوم لان في عهد الصحابه ظهر طوائف الخوارج وظهر طوائف الغلات مفات العلم واضح الكلام كده وظهر أمر التشيع بفهم الكلام كده لكن هل هؤلاء يدخلوا في كلمة خير الناس وقرن ثم الذي يقلونه إلى آخر لا يبقى هذا عام يراد به خاص العجب أنه واحد واحد مستشار علماني طالع يتكلم على الحديث ده بيقول أدل دليل على أن البخاري على أن كتاب البخاري ده كتاب كذب قطع الله لساني او اصيب بسرطان الشاهد قال ازاي خير الناس قرني النبي عليه الصلاه والسلام يقول خير الناس قرني وكان فيها منافقين صح كده كان فيه في منافقين في في الذي وظهر فيها الخوارج وظهر فيها مش عارف وظهر وظهر وظهر وظهر, وظهر, وظهر. ازاي بقى خير الناس قرني ده دليل على ان الحديث ده كذب اهو شوف جهل الـ الـ الـ الانسان ده بعلم الاصول شوف او داء التكذيب احنا امبارح قلنا في سنن ابي داود ليس العيب هي عبد الرحمن وقوع الاشكال صحيحا وانما العيب ان ترد النصوص برايك لمجرد وقوع الإشكال الإشكال وقع للصحابة لكن كان بيرجعه للنبي عليه الصلاة لحل هذا الاشكال. وما كانوا يردونه لمجرد وقوع الإشكال ليس عيب وقوع الإشكال كما قال ابن القيم في الصواك المرسلة أي إنسان أي عالم فاضل مهما كان عالما لم يوحد بالدين لم يوحد بالسنة ما أحاط بالسنة إلا نبي خلاص كده. فوارد أن يقع عليه يعني عائشة التي مع النبي صلى الله عليه وسلم نهار في منامه ويقاظاته كان بيقع مع اشكال وكان النبي صلى الله عليه يبين لها أمور الإشكال فليس عيب في وقوع اشكال وإنما العيب أن ترد النصوص لمجرد وقوع إشكال أن تعارضها برأيك أن تعارضها بعقلك هنا بقى الـ هنا الـ الـ الكلام الغلط يبقى ينظر لمن أيصحاب شوف الجاهل ده لمجرد أنه ما يعرف ان في حاجة اسمها عام يراد به يراد به خاص عام يراد به خاص الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وكان واحد بس وسمه الشرع ناس يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا الزبابة ولو اجتمعوا له طب يا أيها الناس ده كلام عام يشمل النبي والصحابة يعني الجواب لا ده كلام عام يراد به خاص المشركين لأنه قال دوري بمثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله اسمها عام يرادوا بها يرادوا به خاص يبقى نرجع بقى هنا بأن عبد الله بن عمر هنا وقع غش من البائع لمين لابن عمر رد على الخوارج فيها رد على الخوارج فين يا خالد فين الرد طيب الحديث هنا في رد على الخوارج ها جدع, جدع جدع عبد الرحمن لو لو من اوسين صح كده لانه لو كان الغش كفر اكبر مفهوم ان الغش كبيرة. الغش كبيره لو كانت الكبيره كفر اكبر لكفره ابن عمر ولا إيه ولكن العمر لم لم يحكم عليه بردة ولم يحكم عليه بكفر وصل الكلام فما معنى ليس منا ليس منا إذا قرنت إنما يعلم أن المقرون بها زنب قد يكون كبيرة قد يكون صغيرة من لم يأخذ من شاربه فليس من مفهوم هذا لكن لا يدل على أنها على أنها كفرا أكبر قال اشترى إبلا هيما من رجل وله فيها شريك فجاء شريكه إلى بن عمر في عند الإمام البخاري أيضا قال بعت الإبل لمن؟ قال لبيعته لشيخ هيئته كذا وكذا وكذا قال له ويحك إنه عبد الله بن عمر رح تبيعها ل... رح تغيشه صحابي ومش أي صحابة عبد الله بن عمر بن عمر بن الخطاب قال ويحك إنه عبد الله إنه عبد الله بن عمر فذهب إليه شريكه فقال له إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك ولم لم يعرفك هنا في أمور أولا كلمة لم يعرفك لا يؤخذ منها مفهوم المخالفة اللي احنا اتكلمنا فيه في اصول ابن حزم لان لو هيؤخذ منها مفهوم مخالفة يبقى يجوز غش غير ابن عمر ها؟ أنه لا مش زمي. يفهم مثل هذه الاشياء من يعني يفهم باعوا خلاص خلصنا من الجمل ايش قيد بيان. بيان لا يؤخذ منه لا يؤخذ منه مفهوم اذا معنى ذلك بأن الشريك هنا ما كان يعرف أولا أن الإبل هيم الثاني أنه حينما باع ما كان يعرف عبد الله بن عمر لبعده لكن الثاني سأل إن من بعت قال بعت لشيخنا يأتي وكذا وكذا قال ويحك أنه عبد الله بن عمر لما قال له أنه لم يعرفك لا يؤخذ منها بأنه غير ابن عمر يجوز أن يبيعه إبلاً هيم إلا إذا رضي إلا إذا رضي المشتري إلا إذا رضي, إلا إذا رضي المشتري أو علم بعد ذلك فرضي إذن الرضا بالعيد يصح البيع والشراء في حالتين عند إنجاز البيع والشراء أو بعد البيع والشراء مع العلم بعدم معرفتي ثم اعلم بعد ذلك فراضي ايضا واللي خد بالك انا بس معلش انا بعت لك العربيه دي بس روحت ضميري بيؤنبني ضميري بيؤنبني عارف انت ضميري بيؤنبني دي هو ده لم الملك خلي صادق بن سعود النبي عليه الصلاة والسلام قال إن للشيطان لمة وإن للملك لمة فأما لمة الملك إعاد بخير وتصديق به ولمة الشيطان إعاد بشر إني أزك على شر أما تحس كده ضمير بأنبني والله على الموضوع ده هذا خير أراد الله بك خير مفهوم؟ لما تيجي يؤزك على فعل شر وانك تبيع مش عارف ايه وتعمل شر هذه منين هذه من الشيطان وما صلت عليك الا بذنوبك اما تفهم اما تلاقي معلش يعني لما تلاقي نفسك بتؤزك وانت قاعد في البيت انك تمسك التليفون وتشوف حاجات حرام اعرف من جوا كده اعرفها كده زي ما انت شايفني وانا شايفك بأن هذا من الشيطان اتنين صلته الله عليك ابتلاء لك ابتلاء لك ثلاثة لو أنت بقى مشيت واتبعت يبقى دا من الله لك عدلا ومن يعش عن ذكر الرحمن أما أنت صحيل الصبح لأذكار صباح ولا بالليل أذكار مساء وصلاة الفجر اللي في وقتها ولا في نوافل ولا في قرآن ولا في حاجة خالص ومن يعش عن زكر الرحمن نقيد من الذي قيد نقيد له شيطانا فهو له قريب لازم فقال له شريكه إن شريكي باعك إبلاً هيماً ولم يعرف. كم. قال فاستاقها استاقها أي أخذها من ابن عمر قال فلما ذهب يستاقها فقال دعها ابن عمر يقول له يتركها خلاص رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى هنا يؤخذ منها ماذا اللي احنا ذكرنا أولا بأن أمر العيب قد يكره المشتري في حالتين أولا عند بداية البيع والشراء وإنجاز البيع والشراء مع معرفته بالبيع أقر قل بالك دي فيها واحد واثنين وثلاثة واربع خلاص مش وما فيش بنا أي خيار للعيب خلاص مش أو بأنه ما يعرف العيب لكن أخبر به بعد ذلك أخبر به بعد ذلك معنى أنه أخبر به بعد ذلك فله الرد وله, وله القبول هنا ابن عمر ماذا فعل؟ رضي رضي بالبيع مع به. عيب مسألة الرضا الرضا عموما بالبيع دي بتكون زي مثلا البيع الفضولي قد يصح البيع بيع الفضول إذا رضي الصاحب السلعة بيع الفضول هو بيع السلعة من غير مالكها فإذا عرف مالكها بعد ذلك بالبيع والشراء ورضي هل يصح البيع من الذي يباع في الأول أم لا يصح أنا زي ما قلت لك كده دخلت المحلة عند سامح وهو راح مثلا طلع البيت يعمل هاجة وجي زبون مثلا عشان يشتري باكوشاي بكام باكوشاي ده هو سامح حارط عليه 20 جنيه 20 مش عارف مقارونة ولا رز حتى على السعر فأنا رح تبيع بعت مالة أملك أنا بعت مالة أملك لكن بالقراء سامح مش فتحها مثلا سبيل يعني هو فتح عشان ايه يبيع ويشتري خلاص. فأنا بعت لكن بعت مالة مالة أملك لما بيجي سامح ويقر يقر البيع. طيب هو أقر حكم البيع في الأول يعني الولد ده جي وقالنا عايز أرجع شكارة الرز دي عايز أرجع شكارة الرز دي الأصل البيع الأصل البيع تم لا يجب عليك إنك تردها لو قلنا بإن البيع أصلا مني باطل ما يصح الأصل النزامح يرجع له يرجع له فلوس وجوبا واجب لأنه ما فيش بيعة أم لأنه أنا بيعة ما لكن لو راضي سامح ببيعي أنا يبقى هنا لا يجب عليه أنه هو يرد أنه هو يرد المال ويأخذ السلعة تام اللي هو البيع إيه البيع الفضول فيصح بيع الفضول إذا راضي به مالك السلعة مالك السلعة زي ما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل ها الصحابة الذي اشترى أعطاه النبي عليه السلام دينارا في الصحيحية أعطاه دينارا وقال اشتري لنا شاتا فذهب إلى السوق فاشترى شاتين فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالشات ودينار قال ما شأنك أنا مديك دينار عشان تجيب لي شات جيب لي الشات ومعها الدنار قال له قابلني أحدهم قال لي تبيع هذه الشات فقلت له نعم فبع له شات من الثنين من فهذا الدنار وهذا الشاه يبقى باع مالة يملك أصلا باع مالة مالة يملك لكن النبي عليه السلام إيه؟ أقر على البيع وقال له إيه؟ أما الشاه فلنا وأما الدنار ف... فتصدق به طب لماذا لم يكن له خذه ما قالوش لي خذ الدنار ده خذوا لي أدي واحد اتنين هو أصلا أصلاً لماذا رد إلى النبي عليه السلام الدينار ؟ هو النبي عليه السلام ليس أعيش شاعة واحدة خلاص أنا بقى فهلوي رحت أجاي بإيه شاتين أنا ليه كلامه ولذا طريقت خلاص رحت أجاي بخروف بالدينار ده فخروف ليه خلاص وخروف يعطينيه النبي عليه السلام طب هو رجع للدينار والشاه لين والنبي عليه السلام قال له أما الشاه فلنا والدينار فتصدك به ليه؟ ادي مسألتينهم اما المساله الاولى حينما رد للنبي صلى الله والدينار لان الصحابي يعلم انه وكيل اسمه ايه خالد وكيل والوكيل لا يملك من نفسه شيء الا باذن موكله باب الوكاله الوكيل لا يملك من نفسه شيء الا باذن ايه الا باذن موكله ده الأصل. انا بقول لك روح اشتري بيعلي العربية دي انت اسمك وكيد خلاص والله عايز عايز مش عايز خلاص ومعليش والله انا النهاردة مشغول او مش مشغول خلاص مهم ان انت رحت بيعلي العربية دي رحت انت انا ما اتفقتش معك على سعر رحت بيعتاب مليون جنيه الاصل انك ترجعلي بالمليون جنيه مش نقصنش ليه مش تقول انا تعبت وانا عملت وانا مش عارف ايه لا اشترت علي من الاول اشترت علي من الاول خلاص ان انا هروح وهبيع ومش عارف ايه وهتعب وكلمتل طب هتديني كم خلاص المسلمون عند شرطيهم والله هتديك كذا خلاص لكن انا بعتها مثلا ملون جنيه اروح ضرب ربع ملون جنيه في جيبي حلوة ضرب جدا ضرب ربع ملون جنيه ورحمة دول الباب خلاص جدا ده لا يجوز هذا حرام ده اكل اموال الناس من باطلين انا عايز في العربية دي مئة الف جنيه وروحت انت بعتها بمئة وعشرين خد بالك يروح واخد لعشرين الف جنيه وحظه برضو في جيبة ومش عايز مئة جنيه لا يجوز حرام طب ليه ما هو قال لنا عايز مئة الف جنيه ما هو ما قالكش الزيادة خدها ما قالكش الزيادة خدها هو بس عايز يبيع العربيه حد اهو متوسط لكن لو قال لك انا عايز 100000 والله بيعتها ب 120 130 الباقي لي خلاص يبقى الوكيل لا يملت من نفسه شيء إلا باذن الا باذن الموكل عشان كده صاحبي كان فاهم باب الوكاله فرجع النبي قال له ادي الشاء وادي الدنا المساله الثانيه بقى ان النبي صلى الله عليه راضي بالايه الشاء راضي ببيعه للشاء ثانيه ما هو ده بيع الفضول مع أنه بيع مالة يملك ما قالوش لا إرجع له وهات منه مش عارف إيه مثل كده بيعت مالة تملك زي ما قال لحاكم ابن حزام لا تبع مالة تملك لا فراضي النبي عليه الصلاة يبقى هنا جواز وصحة البيع إذا راضي يمالك السلعة ثلاثة بقى قالوا وأما الدينار فتصدق به لأنه لو قال له أما الدينار فلك فسيظن السامع بأن ما زاد على ذلك فهو فهو ليه خلاص يبقى بعد كده مش لازم ايه مش لازم اقولك انا هبيع بالزيادة والزيادة ليه قال له فتصدق به ولو كان الصحابي يملكه ما قال له تصدق به صح كده كلام لان الاصل في اموال الناس العصمة يبقى معنى انه تصدق به يبقى مال مين مال النبي عليه الصلاة والسلام وصلك يا كريم كده في في طب انا قلت لك قول انت قلت لي لو سمحت قلت لك قول قول هو بيقول له انا للزبون بكذا وبيع... وهبيعه ليك انت بكذا أبن اه ما هو السؤال بقى بيقول له انا هبيعه لك انت بسعر ثاني خالص هو اصلا يملك حاجه طب الصرايه ده ملوش شيء طيب كويس يبقى ده اسمه وكيل مش يخش ده هو الوكاله مش يخش ده هو الوكاله اصلا هوظر كده ده هو ده باب الوكاله فيقول له الله يشوف انت الموضوع ايه وبعد كده يبقى حاسبه مفهوم؟ ده اسمه كده وكالة ممكن يشترت عليه من الأول يقول له الله أنا ليه أنا طبعا هشتري وهروح وهاجي والكلام ده فأنا ليه عملت الموضوع مش كده يعني مفهوم؟ خلاص اشترت عليه المسلمين عنده شلطين موضوع مواصلات أو الكلام ده ده مال من جيبي أنا كده كده لازم أخذه ده شيء بديهي مفهوم؟ لكن انا بشترت معاه والله يخد بالك ده فيه جهد هروح مشوار وهاجي والكلام ده كله فلازم يكون ليا برضه ايه اللي جزء من الجزء من الجهد ده كله فيقول له خلاص ماشي هتاخد كام يقول لها هاخد كذا وكذا وكذا اتفاق لازم الاتفاق ده لازم بداية كده فوم طيب الشاهد هنا ان ابن عمر ايه راضيه بالايه راضيه بهذا العيب الذي الذي في المبيع الذي في المبيع Это д Mirel Fala, PTSD и джиусlife Asso catastrophic является амера в архе в архе жизни с wings. а короле Chase吗? А жел flexibility являетсяípод использованием эта tela на записи tax- Shah-kll-ировать по�ую амера в архе-нях вид Indian опath с nhасывая амер真的 всё Hipp wedim conscious оберга в هنخش في شركة الشركة دي عاملة مئة مليون جنيه ده خمسين مليون وده خمسين مليون ده خمسين مليون جنيه بتروع اصلا منين اه ثلاث ترباحهم اصلا ريبة وكلام ده هليجوز مشاركته هنا والمعاملة معها ما هيدين معاملة بصور كده كلام الجواب ما بنكلمش في التورع يا شيخ تورع بنكلمش <تصفيق> بباب التورع خالص لحديث المسعود من أخذ أظهر إباحة إيه هو حديث المسعود يعني من الأصل في المعاملة إباحة ماشي الأصل في المعاملة المعاملة, المعاملة الحل أوه. صحيح كده كلا كلام لو قال لك إن ده مالو حرام قال ده مالو من, من الربا انت القاعده بس مش عارفه مش عارفه تلقطها هشرح جاز ليه ليه ايه الدليل بقى ايه الدليل بقى ادي دليل في فرق بين مال المال قسمي. مال الحرام قسمي. مال حرام بكسبه و محرم بذاته. المال محرم بذاته أنه عنده مال بس إيه؟ عبارة عن خمور. عنده خمور تعمل 2 مليون جنيه. خلاص هذا؟ هذا اسم مال محرم؟ هذا مال محرم بذاته. هذا خلاف بين المسلمين بأن هذا يهضر. بأن هذا يهضر أنت عندك في صبيح مسلم الحديث أنس أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وكان معه وصاحبه قال يا رسول الله إن أبي قد توفي وترك ليه خمرا المراس بتاعه خمرا شوف أنت كده بقى يعني أبو مات مثلا ويساب له تربتين حشيش يا ابن نسبتهم لك عشان تبني بهم حياتك تعارف الدنيا لو من دول الغلأ فسيبت لك ثروب حشيش وفيه شوية هروين وفيه كده شوية خمرة كده يعني ايه برضو هيقضو لك جوازك يعني مفهوم فترك ليه خمرة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله حرم الخمر ان الله حرم حرم الخمر فما اليه صاحبه الصاحب اللي معاه رح مميل عليه كده والنبي واقف رح مميل عليه كده فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ماذا كلت لها؟ قل له ايه؟ قال يا رسول الله إني أكون له إذا انبيعها وانتفع بمالها بدل ما ترميها؟ طيب روح بيح فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ قال له إن الله إذا حرم شيء حرم بيعه، مش دي قعدة؟ في رواية قال إن الذي حرمها حرم بيعها وشربها يا فعل دي حلها ايه دي حلها تتاخد هلا بيلا كده واصل الكلام يبقى ده محرم لذاته في بقى المحرم اللي هو لإيه مكانة لكسم زي فلوس خلاص كده لكن مثلا مال ريبا لكن المال ده نفسه محرم لذاته كده لا إنما من جهة الكسم لما جاء عبد الله بن مسعود في مصنف بن أبي شيبا وفي مسلم الإمام أحمد مسلم بن مسعود قال له إن لي جار يدعوني إلى طعام وماله من حرام فقال له عبد الله بن مسعود كل فلك المهنة وعليه المغرب كل فلك المهنة وعليه المغرب المغرب اللي هو الإسم الإسم عليه هو النبي عليه السلام دعي إلى شات يهودية صديق الإمام البخير توفي ودع مرهون عند يهودي وكان لهم سوق بني كينقاع وكانوا يجوعوا ويشتروا مع إن الأصل إنهم يتعاملون بالربا كما قال تعالى وأكلهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل مفهوم؟ يبقى القعدة يبقى أن ما كان محرما لكسبه حرم على الكاسم يبقى هو الآسم دون الآخذي اخزا مباح. والاصل الا تسأل. في الشريعة لم يكلفك الله عز وجل ان تسأل صاحبك. انت جبت فزي منين? انت جبت مش عارف منين? انت من الاصل الا تسألها. واصل الكلام? يبقى دي الضابط اهو. مكانة محرم من الكاسبي. حر مع الكاسب دون الايه? الاخز اخزا. دون الاخز اخزا مباح. مفهوم? ازاكم الله خير نكمل بعد الاشياء ان شاء الله.